اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عن رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم.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 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بس لسم الفسوق بعد الإيمان، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيرًا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 Sterker, als je het hebt over de mensen die het niet En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 إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, ثم لم يرتابوا وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كهُم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم